ما تدعون اليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء النساء مَا اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتّيَا طَرْدًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا, قالتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم لنذيفهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اخزا وهم وهم لا ينصرون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 التَّائِذَا مَا جَاءهَا شَعِدَا لَيْهِمْ سَمْنُهُم وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلودُ بِمَا كَوا يَعْمَدُون وَقالوا نِجُلودِهِمْ لِمَ شَهِدُمعَ لَْنَا قالوا أَطَقَنَ اللَّهُ الذي أَطَقَكُ شَيْءِ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوْ وَد مَراتِ وَإِلَيْهِ تُؤْجَعُون وَمَا كُُم تَسَْتِونَ أي يَشحَدَ عَيْكُم سَمْْكُ وَلَا أَبَصَاركُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلكِظَنتُم وَلكِظَناتُم أن اللهَّه لا يَعلَُ كَكثيرًا مِما تَعملُون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاهُ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ فبَينَ أيديم وَماَا خَلفَهُم وَحَقَّّ عَلَم وَحََّّ لَْهِ وَقَولُ فِي أُمَ مِن قَد خَلَتْ مِ قَبنم مِن, من الجِّ وَإِنس إِغم إنهم كانَوا إِهُم كَوا خاصِين وَقَا الذيينَ كَفَُوا لَا تَتسَعون هذا القُرآنِ والالغَوْوفِيهِنعَكُمْ تَغلِّبُون فَل نُذيقًا الذيينَ كَفرَُوا عذابًا شَديدَ وَل نَجزِيَّهُم أأَسْو الذي كَوا يَعملون. ذالكَ جَزَاءُ قَوْمِ النَّارِ إِلَّا الْحَمِيرُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضللونا من الجن والانس نجعلهم نجعلهم تحت اقدامنا ان يكونا من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا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 والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند رَبِّكَ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من مِن تنزيل من حكيم حميد ما مَا لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَجْمَعُونَ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمنوا هدى وشفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أَنَا أُنَادِيكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُتِنَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنعَ مِن الصَّالِحِ فَنِفْسَهُ وَمَن أَساءَ فَأَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَىٰ وَمَا تَحْمِلُ مِن ذَكَرٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّاك قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ من محيص لا يَسْسَبُ الْ الإِسَالُ مِنْ دُعَ إِخَيرِ وَإِم مَسهُ الشَّرّوا فَيَعُوسُ قَنُوطَ وَلَ إِنْ أأَذَقُلغ رَرحْمَةَم مَِّ مِن بَعِْضَرَّ أَمَسَّْ لَا يَقولُ النَّهَا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء رحيط <تصفيق>